وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقوم أول يفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك سنقتل أبناءهم ونستحكي نساءهم وإنا فوقهم قادرون قال سنقتل أبناءهم